يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم م ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد فيا عباد الله اعلموا ان الله تعالى قد أ ك ر م ك م ب إ ن ز ا ل ا ل ق ر آ ن على نبيكم وخصكم بشرف أ ع ظ م كتبه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم إ ل ى صراط مستقيم إ ن ه ا ل ع ص م ة ا ل و ا ق ي ة و ا ل ن ع م ة ا ل ب ا ق ي ة و ا ل ح ج ة ا ل ب ا ل غ ة والدلاله ا ل د ا م غ ة وهو شفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات ا ل أ م و ر وهو الكلام الجزل وهو الفصل الذي ليس بالهزل سراج لا يخبو ضياؤه وشهاب لا, يخم لا يخمد نوره وسناؤه وبحر لا يدرك عمقه بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول كل كلمه لها من نفسها طرب ومن ذاتها عجب ومن طلعتها غ ر ة ومن بهجتها دره فيه, فيه قصص ب ا ه ر ة ومواعظ ز ا ج ر ة و أ م ث ا ل س ا ئ ر ة وحكم ز ا ه ر ة و أ د ل ه على التوحيد ظ ا ه ر ة ومواقع ومواقع تعجب واعتبار ومواطن تنزيه واستغفار ي م ل أ القلوب سرورا وبشرا ويبعث القرائح عبيرا ونشرا يحيي القلوب ب أ و ر ا د ه ولهذا سماه الله روحا فقال سبحانه, فقال سبحانه يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده فسماه روحا ل أ ن ه يؤدي إ ل ى ح ي ا ة ا ل أ ب د ولولا الروح لمات الجسد فسبحان من سلكه ينابيع في ا ل أ ر ض وصرفه ب أ ب د ع معنى و أ ع ذ ب أ س ل و ب فالسعيد من صرف همته إ ل ي ه ووقف فكره وعزمه عليه والموفق, والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره أ ي ه ا ا ل إ خ و ة في الله إ ن هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ليكون منهج ح ي ا ة هي خير ح ي ا ة و أ س ع د ه ا ومرشدا إ ل ى سبيل هو أ ق و م سبيل و أ ن ج ح ه يهذب النفوس ويزكيها ويقوم ا ل أ خ ل ا ق ويعليها يقود من اتبعه إ ل ى س ع ا د ة الدارين وينجيه من شقاوه الحياتين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى عباد الله كتاب ربنا بين أ ي د ي ن ا نزهه ربنا عن ا ل خ ط أ والزلل لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عباد الله وعد الله بحفظ هذا الكتاب من عبث العابثين وتحريف الغالين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وان من اسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامه تلاوته والمواظبه على دراسته مع القيام بادابه وشروطه والمحافظه على ما فيه من ا ل أ ع م ا ل الباطنه والاداب الظاهره أ ي ه ا الاخوه ة إنما أراد ا ل ل من انما ل ع ب ا د إ أ ر ا د الله من العباد ب إ ن ز ا ل كتابه أ ن ي أ ت م ر و ا ب أ م ر ه وينتهوا بنهيه ويصدقوا اخباره ويوقنوا بما أ خ ب ر به من أ م و ر الغيب ويتخذوا من قصص ا ل أ م م ا ل م ا ض ي ة المواعظ والعبر لا ليتخذوه ظهريا فيؤمنوا ببعض ويكفرون ببعض بل المقصود العمل به وفهم مراميه كتاب أ ن ز ل ن ا ه إليك م ب اليك ر ك كتاب أ ن ز ن ا ه إ ل مبارك ليدبروا ت اياته وليتذكر أ و ل و الالباب افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوب اقفالها ولما كان سلفنا الصالح ولما كان سلفنا الصالح كان يعملون ب ا ل ق ر آ ن ويقومون به علما وعملا يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا أ ض ح و ا س ا د ة العالم ومنار ا ل ه د ا ي ة للحيارى فقادوا الناس إ ل ى ربهم وجنته صح عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الفتن أ ن ه قيل ما المخرج منها يا رسول الله ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب ربكم و س ن ة نبيكم فاعتصموا عباد الله بالكتاب و ا ل س ن ة وعليكم بما فيهما من ا ل أ و ا م ر والنواهي ولا تردوا كلام الله و لتاويل ا ر د و كلام الله ل ت أ ا ل م ت أ و ل ي ن واتباعا لزيغ الزائغين ف إ ذ ا قال الله سبحانه في النهي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت ت خ ذ ا ل ي ه و د والنصارى أ و ل ي ا ء فقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا وعلمنا أ ن و ل ا ي ة غير الله مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا قال سبحانه مثل الذين اتخذوا, مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و إ ن أ و ه ن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون و إ ذ ا قال سبحانه في ا ل أ م ر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 و ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي المصطفى وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى واقتفى وسار على نهجهم إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد فاتقوا الله عباد الله واطيعوه ولا تعصوه أ ي ه ا ا ل إ خ و ة في الله ا ل ق ر آ ن منهج و ح ي ا ة ودستور ونظام فيا من ينشدون ا ل س ع ا د ة ويرجون النجاه كتاب الله بين أ ي د ي ن ا كلامه ونوره ورحمته من أ ر ا د الهدى ف ب ا ل ق ر آ ن إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا ومن أ ر ا د الشفاء ففي ا ل ق ر آ ن قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء و ب ا ل ج م ل ة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 قال كذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فيامن يشتكون من عدم استقرار البيوت عليكم ب ا ل ق ر آ ن يامن يشتكون من القلق والوسواس عليكم ب ا ل ق ر آ ن يامن يشتكون من ضعف ا ل إ ي م ا ن عليكم ب ا ل ق ر آ ن ا ح ذ ر و ا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة من هجر ا ل ق ر آ ن ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة يحاج قومه كما أ خ ب ر الله تعالى بقوله وقال الرسول يا رب إ ن قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا و إ ن هجر ا ل ق ر آ ن يكون هجر ت ل ا و ة وهجر تدبر وتفكر وهجر سماع وهجر عمل فاستعيذوا بالله من أ ن و ا ع الهجر كلها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 يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ن ص ر اخواننا المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام اللهم عجل النصر لهم اللهم عجل النصر لهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا نسالك ا ل ج ن ة وما قرب اليها من قول وعمل